أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قسم الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير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 يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصيه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجو ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدني من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيام إن الله بكل شيء إن عليم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَجَاوَزُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى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 أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبيث يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جويكم صدقه ذلك خير لكم وطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم اشفقتم ان تقدموا بين يدينا جويكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا اولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنسيهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في لذلين كتب الله لاغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواندون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم وأيدهم بروح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 وَلَنُوِيَ انَّهُمْ نَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا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 أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما فأتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقوب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والأسفل إيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فأولا هم المفلحون والذين جئوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم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 ذاقوا وبال أمرِهم ولهم عذاب ليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء بري منك كفر خافوا الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القر أنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إلهه إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليان تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا وقد كفروا بما جئكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وبتغوا أمرضات تسرون إليهم بالموادة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَن يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءً السبيل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 أكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغوا أمرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما وَمَا ومن تُم وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِيذْ لكم يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ أَوْ يَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أيديهم وألسنتهم بالسوء. وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم الْقِيَامَةِ يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم إسوة حَسَنَةٌ فِي إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبلضاء وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبلضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء إن ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فِتْنَةً للذين كفروا واغفر لنا ربنا إِنَّكَ انت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم اسوه حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يَتَوَلَّ فَإِنَّ الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جِئَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمَتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَانِهِنَّ فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا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 أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيء أَوَّلَا يَسْرِقَنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في ال يرضي وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في يرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر ما قت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله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 والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل اني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد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 يريدون ليطفئوا, نور الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامن طائفة من بني إسرائيل وكثر الطائفه فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت يديهم والله عليم بالظالمين قل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 وإذا رأوا تجارة أو لهوة فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين الله أكبر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 وَأَيُّ قَوْلٍ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَن يُفَكُّوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْا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 اجل قريب فاصدقوا وكونوا من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما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 إنما أموالكم وأولادكم فتنه والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فأولا هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينه وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَلْ ظَلَمَ نَفْسَهَ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا بسم الله الرحمن الرحيم يَا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ان ياتين بفاحشة مبينه وتلك حدود الله وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَضَّلَ مَنفَسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُ ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ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 ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ نمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا ان يئسن من المحيض من نسائكم إِنِ ارْتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْيَضُونَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يتق اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهم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 أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد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 قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقصغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو موليه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عَسَيْ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَيُّ بَدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَوْنِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَاغِرًا ثيبات وبكارا، يا أيها الذين آمنوا قوم أنفسكم وأهل كم وقودها الناس والحجارة عليها ملان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 أنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير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 وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. ان قدير